كل عوض يعني والعداء والإراهن وكو إيمان إيوه والإراهن يعني لعنة كل الإنسان سهيرا مربع دي مسألة ساعة تهي حديث حديث راعن حديث راعن يعني أول رأسن شيء يؤمر كأهاي قدقه يعني يعني يعني بعيد لرأسن أما لعنة يعني مكاسي ملها يجوام الله يا تجي غير دي سحار والله ملدهيو الا مذاهب يعني حب دي وقال مالكي لا يو وحي يعني هنفيده يا الناس واجب هي يعني ديز مديزي صحتي وطن فامام شافع غرابه السنه لهدا الان السنه وطن أمرك النبوي اللي بس واحدة الأمر للنبوي انت هو شافعي تسألو عينتا أما هذي كلاك الدكتك هو الدكتك لن وحيك الجراء كذلك أخير دو هايه شأن يوم جراء وحيالك سلاعي الجراء ويعني هو أمري وَإِمَا ما مَا هَمَي شُهَبِي وَلَهُنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّنَا وَأَجِرْتَا عَيْنَا <تصفيق> معنى هيده ادعو للغالية ولو في غلاء شهوتي امام با... عباد معباثكم في الزر على كل هل قلت اندي سنعرف فيها ثم نمأتد وواي امام تؤذين الله يعني اتكين يعني امر كيسي نبي يابسه امري عسى النمينه مركاسي وانتفوا كفه اوتفوا وانتفوا تفه وانتفوا تفه مات في ياسين الشعر الذي تنتئ او يعني او تنتئ او في, في الآنافج صنع الكفيرو دي اهالين صنع كفيريس اهالين تنتى صنع كفتار اتفاء يعني وانت فوق اسي اتفاء الشعرة تنتي اتفاء او في الآنافج صنع كفيريس اهالين وقاس على اتفاء عليها ادوى جوجو يان وان حلاقين تاه ددكا انت مؤبضنا انكيهيرا جوجو ياخت الوايك وانكيهن ديارك اقف يعني الترتيب بيبقى ايام شهران ثالثا بالاتفاق مع لي اتفق ده وحاليه و يعني رافي الصرايا يعني تنت يعني كتر الله وحاليه حديثا مهميد المال دون تنت او وير سنك امان من الجدال جدالك امان فتاه اقول بالله منهو جام في له زمان يا انت انت او كل الحديث امان من الجدال كل حال يعني وعلي يعني يعني كنت انت كلارتي بعدك بعده يعني كيف يعني سحاب هذه بتجي هنا فيو يا رفيزي عيت انت دي لولا ان يس يعني هذا هذا اذا ادى فيو دي حي او هاجر يالك فيو دي معالي قدامك الا انا ما يجري كنت تواسف ماناكو سوء للهيسو وخاس مكيت اكسو بلاوهيسو يعني وحيوكو تزيزها تنتم وقول الله هايو يعني سوء تنتم مع وجرتو ننكي عيوكو الله تي انو فيو هاي انا او فيو جرو يعني كنورة غريبو تزيزها مرغة حديثي عن النبي أعزقه حديثي تنتهي أو تنته أو سنكة كسو الألاتي إلا تفوء ومعنى لنفوه وملاحيره يعني سنوه عايلي حدي إذا أن لحين والألافه ملابهدد دي جيفكي يعني سينك أن يلاحنك يقول لك أو في ديفكي هيك انا اذا كان اكو رجعه تتواصو منك من بالتو بالو دينتو اوتال او لا بالكا اللي هي ساعه كثير لهوا بس سيب عن فرح ميت الضلال ديني ان لطيفه سنوه ايه على كل حال مفضيات جنب انت هو مفضيات جنب عصام قليم انا بشاب انا بوري. الحديث يستغري ضو على ابقي السطوري فرسمه بابن الشيخ الحديس سماع الحديث وابار و تكوس بغيان خرج 70 حديثا والقرامسي لكن ساس ما امر بثلاث في السواه واكد ذهبي بهذي واثر امام احمد وهذه لفظه يا الدنبي غريب هو سبوت كيسي سقناشيهيسي سيراك وجرتاء غريب مكي يراهين وحاله يراهاء فخول غريب مع وراء فهات غريب الحديث معنيه على وراء يعني استرعبان ألو ديجي إني من أقاني رجال الحديث حديث أشياء مؤفعنا مؤبنانا محايل اسكال لا ليه حديث يعني الإمام فقه إيسي عريقه لاخان غريب عن الهلاء عن اخان غريب عن الهلاء هل كلي وعيش وريد وحاك وريد هل لنا كوريد حدنا هل لك وريد ولو من عاوى غريب عن الهلاء سدي حديث اخوهين وهي انما الاعمال بالنياتي نوي الله بلاص بحمره كوريد لا يعني يا ايه مسعي الله يقارو هاي هالحظ غريب هذا هذا اهي اه هذا مشهور المغني اي لا لا مبخل ساعات بالمتابعين وشيء يوريين القرارات هذه وحاصم المغني حديثه اه عرور الدين في الاسلام في عرور في زلق اسامح اني <تصفيق> ما ما صليتم على اطفالكم عاوه فروا دي منبا اقوا حق منبا اظل على كان واجب ما صليت صلاه الجنازه فانت توتين حق واجب من باب اما هو حضن ربما في تفضيل لغدير. على اطفاله فهو واجب من فاعل المني وقطت صلاه ودنت اكو تتهيسين فهو احن مبطن هو واجب وأولاد أو ديني أنت يقال قادة كتبتين المعاين دائما نرى يعني عصره هورتاني يا ربي احنا بدأت كلها على نسية نم بإلميز وجوه واجع لي لكن فضيلة بضنة ورسوه على كل الأعلى جوه واجع لي يعني كأواجم بضن على أطفالكم بإلميه بإلميه أو بضن قبل وجوه سوفت لي وعزاء فعلى رقات حديث كان صلاة دقوم مدخي اللودوكتو انه يواجب التحي اللودوكتو مدخي صلاة دقومي اللودوكتو هاي انا وجه الوحكاي فروح بخلق ابقاء هذا حتى بعساء هذا وحديث بعمكي سوداء هاي سوداء هاي حركة لها حالي امساء سوداء يعني حصائي اللودوكتو هاي حديث ابي عائشة لغوري بكور انه ها هو حقيقي حجل لغوري لك والله دقي دنيت يذنه حديث صلى امه ابراهيم دين تنبر يار في صلى الله عليه وسلم والصوت الاي سي بالجرو نبي الله عليه قول احمد امام احمد رومي سعودي اديس كاني منطقه قروه عايز حاجه لوري منطقه حديث العركيزيني <تصفيق> البودين على فيري عاوز مكريا <تصفيق> مرسول يا حديد يالف عمره ما فيش شيء او بينها في بي صلى الله عليه وسلم وقدوتي راشي شاني يعني براه بن عازيب حديث في السياء كوهيمين صحوة بن عازيب حديث في السياء عائلة كاني مرسلنا حدي مرسل اسيمادو ومرسل حديث, حديث كالاسو كربايو حد جوائي واختارتان المعتمد احد حديث كالاسو كربايو مرسل للصحابة مرسلت وقلبها صحابي مرسل تابعي عجبها مسطابي حجم قلا معناه انه امد ان شاء الله ممكن دونه مسطابي حجم قلا عليها كلام بحايه لهي حديثه او براء حديث في سمراشيشه وحواه معهم حديث في ابراء وحاس اتكهها حديث يال تاس ومراشيشه بعدين ساي يعني اه يعني اي اتكهها <تصفيق> هذه اللي قدر عايشة خبر كذلك خبر أسلس لها ملو عمل فلحة ايو عايشة خبر كذلك أسلس لها هذه الهلاة ام احمد حديثي سألها سواء لما عمل فلحة ملو عمل يعني يوحق عاري بإثبات على عاري مركح حديثي هذا مثبت ايو يومون فيه عارض كي عارضها هي أنفه وعندما أنفه مركب مربع لما أصول فخي أبو جراع لما حديث نفهي حديث كوكو لأنها تسمون فيه هي دي مثبت أساس عادية لك مثبت كالهرمري ها وصاديات تقلي واساكي سوي على هرمري ها تنتيجي هذا بعائشة و بالله تعالى عنه حديث في او مروي سي يعني يعني النبي اركى حديث انها اركي يعني وان في سي في عاد ابن عباص و وصوي ابن عباص و وصوي وصوي فكان يعددين يعني النبي إذا مكاورين لما أركن مدهين لكن هو أولئهات وهي يعني لا تترف الأبصار ويترف الأبصار الله الضيخ الخفيف هي آية قلتها هلما سنعي وحسوس دوني يعني هلما كي يعني ونفاق دي ما تساك عملوه ما دام مثبت إيمون فيماع الجنوبان يعني مثبت <تصفيق> كالهور مرهاء هذه اللي قدروا على عين الدبوصة لها وخياس وحقو اسحو الصهري من مجروح محايا يلي يعني محايا يلي اتبقوا دكن وحالو ديرتوني ادد ليهايان النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم قشمه دائع على طوحا شهداء الغمداء والدوكين او امازه لو اسم والا وحايا نبي اسم خلائب نبي نه نبي قرشيسكم الدوكتو واخر واقع انتو ماذا زكر شيء رقاك داود على كل حد أمس وحالول جيدة جماعة أو يعني أو غراسيس أو بحري أو تيمجرين على حياته انت وحي على كل يعني إمام نبول وحسليحي أو كسره وحواهي أو جمهور العلماء لمعيقبته أنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقبر وقت تغبير سادي وقت اربعا افصر انت اوه يعني انت وحقس الشيء وهيناه وحياه وهان مصرح ديه هكو جراغب هدوو يجيالس نبي وباء يعني عائشة وكاذي كريه وحبه الله وخطى انت اوهه عائشة وعلى يعني حجه هيد نبي نفس عليه السلاة والسلام قال السيد الدكرم المتحضر امسياني هجوم من هذه العماره كانوا يدلون حق هذه تلت تلت دينكم دينكم تلت في الزقاقه لا غير اما سنت في دينكم روايه كتبه ابن عاد متى انتى تشرب على الغضب محمد صلى وعلى اله وصحبه وسلم وبنار صلوات الله وسلامه عليه اسئله وحل الذهب والحرير لامات امتي حر ما عند صورها وحل ولد الذهب ذهبك والحرير حريرك لامات امتي امتي ناهض هارو بني احرموا على حرمي به فيو حريرتي على ذكورها على ذكور الامه فيو مدين لقدي دي دغوي وعلى الحرم وعلى ذكورها رغودنا اما ولو حلالي نوهدي وحرم والله يحرم على دكتورها حدودي ومدير حدود والله الحرمي والله قهوه والله الحرمي وحل الذهب والحرير والله حلالي معنا ولا بني هو حرير وحرير بينا في امتي امدي ناوهو يا له معنى ناوهو يا رب بني تحبوا وعلى يا حارمي عند ظهورها يعني وحال حديث كنوي الساس يعني سادس يعني بني المفعول يا انت وين ها الفاعل اتي لي وين صار بعديه انت وين الذهب خالص كا ها الذهب يو والحرير حريرك سي خالص كا وزنك حقيقي صو خالص كهاي رو امسه في ذهاب في خالص دي دي قولي ولا وحالي لي ولا بنيي دي, دي دي دي قولي ولا بنيي معناها ناوهود ولا بنيي لبسن شديسي هنا لبستان أي حرتان ولا بنيي هناك شوان ولا بنيي وحياه ويكالية لنعوجه الاستعمال ولا بنييي ناوه ولا بنييي سحوري مواله حريمي إلهي <سؤال> حرمي على دكورها قرم الزاب والحرير الزابك خالص أمعيزي أمع حريرك خالص على دكورها على دكور أمتي أمدهي لقودي ولا الحرمي معنا رقودي ولا الحرمي رقودي كمعدور عن أهين ولا الحرمي ايي دهي ذهب ك حق جراء في العناله في سذا اورغنما رغنماري ان فير وينن رجو على لي شي في رجل وحرميا قناه هذا منو حريه ادماها وحالوله جيدا لبسه, لبسه وحالوله جيدا يعني وحال حريم لبسيس اما استعمال كي سي ده تحير الله الذيتو صح الله الذيتو غراس لقديكتو عند كل لقديكتو يعني تاس يعني يعني فرق ملهان ذكر انثى ذكر انثى انات انص حرام كي هي كياسي حرم يعني فرق براها كل حرام ويالكيسي لاستعمالو الشنل لغا ريتو وحياه ها كل او عنت ايو شربلو اشتعمالو فرقي ملعانين كراسمكي لغا ريتو صحانكيوهن العناية لغا ريتو فرقي ملعانين تحريم كيسي بين الدكوة وانفاة جن ايكوين قال ان كان ايكا فهبي يا مركاز استعمالك حق كيسي ذهب وقال او في يعني احضامته هناك فوق المسامر يغير في شيكي الله وسلامه عليه وحاشرين وحلت ولا حللي هنا ونور البني انا لا بيت ثاني لما ضخت انا البني ودماني انا ودماني Te jidid tagfeefaila'na! Tuh-undumani uudah javas. Vahaanud edekuan näämin, vajaamud Кusen, kusel найm Background pare sõjdud. ِ puhutu valin teer, hea- lahilha血 mезlуп! مدي هنا غابنوا حاله الاشيار عنكم وانوا البنين ورويت اللي هم سو ماسكيوا يا ويلا انا ده بيأثري لا لغيرنا ام ضاله ثلاثه انا رحان وبرانان ام ضه ثلاثه محمد انا هاد روما بنين اما هذا توشي يواما لما دميتم حوايف الحوت والله حيوان معنا وحال وباء يول جراد اي حيوان متى كان تحف الحوت والله حيوان معنا حيوان فامان ذا او كسوب حاله را امان ذا حيوان كما ذا لرا او اريد يعني ميشان ولو سمد بقلوم ملعاوي المخاص ولو أبق هذا يعني سورة دي سورة كلاه هذا فحبت دك سورة بحايو إيمانه سورة إيه على هذا؟ سورة دونفار على هذا؟ سورة يعني بحديث بنام كلولا هيد حومكي أسره حديث كانوا وقوا دوناني عكام تلوش هاي بعد انا قطارا ولوكو انت او ما يذكر كالي صار انا بقى طافي اجا طافي كانوا يعني يبدا كالكالي ما يذكر كالكالي مريغا طافي اجا هاي وما يقول انت ابن رفعه وحاو دعيه كدعذي شهوين حديث كان في الصودي مشيء حود نبيه كهيري سمك سمك يعني أشكو بدلي حود ده لفظ الحديث أصوى عراري أصوى سمك أشكو بدلي نبيه رواية ديسي وأرابدلاء ماه وحا عارضي أكهرمي ذهبي وحا يعني حود سمك لفظه سمك ما سألون سمك لو لجيرو ملاي الواضح ماسو أرورين وحسو أروري والله في نبيك حقيسي كان سو أروري وحواي الحوت وحواي هذا مايشا ماسو أرورين توحسن أسو وضع ذهبي يعني ماسو هناان أسو وضع أما لفظامت سوايه وحديث ومنكره ومنكره ومنكر لليه ومنكره لفرياس وقهيمي. ابن مردويه تفسير القرآن ككشي تفسير ايه كشي غي لفظه مصابق وهمت لكن رواية هذه رواية اوه منكرة مرقب منكر باسس آي تلّي لخوهاتو إلا لنا ميتاني احكاً لي دبركو جي سمغي عبغيم سمك والجراياتو لكن سفرا خلاف وجراء رواضه او ضروري وصحيحه فكثر يعني سمك بص غنان انت اللي حديث ممكن او فهم دي لكن يعني مسو غنان اي حين لما لميته ولا وانو الحلال يعني وحواي ميت تحوت كي والجراد وجرات ايحي وقال ايح وحالو يعني تحوت كاس امه وحي, وحي كسو بوحة دم اسلي فائل كبهيها ارضي دم يعني وحي سارناي او يعني او كسو قشي يعني اسلميها وقت افتراع يجرد الارض ارغس افتراع معناه وحيه ارضي فيه لهذه الدرس عناعه الله وضعه ورعان كان وحلم بهن جراد المنتشر الآية كامل الآية جلوك شريه وحكاله وحاله, وحالة مدعس شيلي وايه وعليري وصولة وغاستي أسلمتي مكينة وصولة وخفصة وعليمتي حلال وغاية أما ماذا علاقوي أما السريع سؤلنتي وخاص إيمان رضي الله تعالى عنه سؤولي يجمع أكل غيسي سيك أحاضح أولنتي ميتديسي كاي فرانتا ابن العربي وحسي استثنوري <تصفيق> اي حقو مغعيسي بلدك الهراء اسبانيا <تصفيق> اي حودي كاس استثنوري وعليا <تصفيق> مبامانا محايالي لب اسكينا لب اسكينا كاس عنو ديسي يعني بلدانك برقودي اي حودي وكاسون عنيايو كان عنو ديسي لب اسكينا سيسون عملات الجراع تاسا لستكتنوري و دماني لما دك ديك و إلهي نوبة ميهي و عوائي فالكبيدو فالكبيدو بارتوا هاي هيو وطحالو. وطحالو بحال يعني كتابا على الواعي بحال و بحال في الواعي أسأله فقياه قدرت أوي يعني وصول أهض الجراء ماركو عالي ري بركي يوغوسترياسي والبناي حدير لشيه اول شیر و لججویو سیو اوی اول شیر نیک لگا دیو بر کاسمایا او سیز لو دوک تو نو کارسور دنایهم فرس بير مقابوك سي عمل حميتي مح... لن حميتي وقوانة إلا قيل مهينة وحيا وبالنا ساسا حجراها يعني يعني شخوك شخوكوذي متخصص كو اهيان سلي جاحد عمل دمجوري عمل حياة الحيوان دي جيي يو... يو... جاحت كيب اعتزلي وعاء كتاب كيس على الحيوان اللي راهاء يأخو حسين دحال الحيوان قصد هو اللي هي داري راهاء إذ ما فرسك ما هنا فرسك دحال مراهانين دحال مقضو سنات كيس صحيح واي حديثاً اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم علمنا بما جهلنا وذكرتنا بما نسينا بقدره يا رب يا يسوروا عث واعي يا كريم صلوات الله وسلامه عليه وحسرين احلفوا احلفوا بالله وبروا واصدغوا فان الله يحب ان يحلف به احلفوا <تصفيق> احلفوا بالله الى قدرتها وبروا هما يقبت هنين واصدغوا عطفوا والضغور ما التفسير قروا مرها دي ايه والضغور التفسير محايلة ان الله ايه بهي يحبه ان يحرف به ان يحرف ان الله عطو بالله ان الله عطو الهي تسق بالله الهي قلاصة طوبى له عليه الصلاه والسلام وبر الروميه وظهر الروميه دار فين الروميه قد دارت فين يا معنا وبروا في حلفكم لاثي كرنش واضغور مشاغ في في حلفكم حالف ان الله ان الله ابي يحب او حوج علي هاي معناه الهي اس اقلي هاي اس غالكي هاي ان يحلص به بالله الولار به اوصل الولار تزجعلي هاي سوبنا هادماشا وهي ظاهر يعني مضمر هاي انهم الهي المجذف ان الله وظاهريي تفخيما على ظاهري يوه يعني منع ان الجنلته من اهان يحب يحبو حسجعلي حي عذكرالي احاضا ان يحلفا اللغاتي به وصير للغاست اركشميه واي ادماشا يحلفو يحلفو يضربو وزن كيد عملوا يضربو وزن كيد عملوا يضربو إلهي خداست ها الديني كداره هايو لا عايزة هاي عنا الجهاد أسوبية أي وعدي الزجري أوسك الزجري هاي عثم حقيسي أما خارج كبراء رجي هايو انت أسوالك هو يوسوه نو يعقوب بعض ويوسوه نو يعقوب بعض